وَالطَّيْرُ نَادَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ وَلَقَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَل أَنتم قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لبيتاه انه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون